بوك تو چتر دسمت أستوني <تضحيح> ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون أكتفيتاتس أطولنا <أنشطة> العطلات <تصفيق> ڤاي هل الشاطئ نظيف هل الشاطئ نظيف ڤاي تور ڤرديتس هل تمكن فيه السباحه هل تمكن فيه, السباحة؟ هل السباحة فيه غير خطره هل السباحه فيه غير خطره؟ واي هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ واي هل, هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ vai te var iznomat هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Es أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. اسلا برات نيرتو احب ان اغطس احب برات بابراوكتو ار اودن سلپم احب ان أتزلج على الماء احب ان على الماء وايوار ازنومات He jumkinus te žaru zļažē il mouž? He jukin isi Vai var iznomāt Niršanas piedarumus He jumkinus te žaru mādēti s He jumkin izi žā Vai var iznomāt ūdens slēpes. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ اس اسمو أنا مجرد مبتدئ أنا مجرد مبتدئ ماناس في مستوى وسط أنا في مستوى وسط سيو تو أستطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا كور ير سلپوتا هل معك زلجاتسكي هل معك زلاجات التزكي؟ وايتد تب إل ليدي سلهوشنا زابكي هل معك حذاء سكي؟